طيب الإخلاص وهذا من أهم ما يكون من أهم ما يكون أن التفاضل بحسب الإخلاص فالعمل إذا دخل فيه الرياء لا شك أنه ينقص مقصرا كثيرا عن العمل الذي ليس فيه الرياء قال الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا بل إنه إذا قارنه الشرك من أوله بطل كما في الحديث القدسي أنا أغنى الشركة يعني الشرك من عمل عمل أشرك فيه معي غيري تركته وشركه طيب ما نقول باعتبار الحال كميها ما هو هذا يعني الكمية ما يعتبر بالحقيقة يعتبر زيادة كمية. ما هو زيادة في شيء يتعلق بنفس الفعل لكن الكمية ذكرنا ذلك أضن في زيات الإمام طيب اعتبار الحال العبادة في زمن الإعراض والغفلة أفضل من العبادة في زمن الإقبال ولهذا كانت أيام الصبر للعامل فيها أجر خمسين منين من الصحابة رضي الله عنه أجر خمسين من الصحابة لماذا لكثرة الإعراض عن الله عز وجل وعن دينه فلا يجد أحدا يساعده ويعينه بل ربما لا يجد إلا من يتهكم به ويسخر به طيب نعم لا هذه هذه في الحال يعني ما هو مختص بزمن دون زمن طيب ربما أيضا نقول وتتفاضل باعتبار ومن تفاضل باعتبار الحال أن العفة من الشاب أفضل من العفة من الشيخ يعني عفة الشاب أفضل من عفة الشيخ لماذا شوفي لي جمك لماذا نشاطة الشعب أقوى نشاطة الشيخ فالداعي إلى إلى عدم العفة في حقه أقوى من الداعي بالنسبة للشيخ ولهذا كانت كانت عقوبة الشيخ الزاني أكثر أو أشد من عقوبة الشاب. هذه أيضا من تفاضل الأعمال بحسب حال الإنسان فكانت الآن أسباب أسباب الفضل سبعة niin, jotenhan tämä on tärkeä. Tämä on tärkeä. Tämä on on لأن الخبر يجوز تعدده كما في قوله تعالى وهو الغفور الوجود ذو العرش المجيد ويحتمل أن يكون حالا يعني حال كونهم حال كونه مخرجا لهم من الظلمات النور وقوله الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم النور إلى الظلمات الذين كفروا مبتدا وأولياؤهم مبتدع آخر مبتدا ثاني والطاغوت خبر المبتدى الثاني والجملة من المبتدا الثاني وخبره خبر المبتدى الأول وقول يخرجونهم نقول في عرابها نعم أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم حال من الطغوت. الطاغوت وقوله أولئك أصحاب النار مبتدا وخبر أيضا وهم فيها خالدون مبتدا وخبر أيضا في هذه الالت الكريمة يقول الله عز وجل الله ولي الذين آمن والولي معناه المتولي الناصر المتولي لأمورهم الناصر لهم وقوله ولي الذين آمن هذه ولاية خاصة لأن الله تعالى ولي كل أحد لكن بالمعنى الخاص ولايته للمؤمنين قال الله تعالى حتى إذا جاء أحدكم موت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق هذه الولاية العامة تشمل المؤمن الكافر فإن كل أحد يتولاه الله تعالى بمخترى ربوبيته أما هذه فهي ولاية خاصة وقوله الذين آمنوا ما هو الإيمان الإيمان في اللغة قيل أنه التصديق وقيل إنه الإقرار نعم وهذا هو الأقرب لأن التصديق يتعدى بنفسه وأما الإيمان يتعدى بحرف الجر لأنك تقول صدقت زيدا ولكن ما تقول آمنت زيدا والكلمة إذا كانت بمعنى الكلمة فلا بد أن تتعدى بما تتعدى به الكلمة الأخرى وإذا كانت متعدية بنفسها فتعد بنفسها أو بحرف الجر تعدت بحرف الجر وأيضا فإنه يقال آمن بكذا آمن بكذا كما يقال أقر بكذا لكن مع ذلك يمكن أن يقول قائل إن التصديق أيضا يتعدى بالباء يتعدى بالباء فيقال صدقت بكذا قال الله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به لكن الفرق الأول هو أن صدق يتعدى بنفسه وآمن لا يتعدى بنفسه على كل حال الإيمان في الشرع غير الإيمان في اللغة بل هو أخص هو أخص من الإيمان في اللغة إذ أنه إقرار أو تصديق مستلزم للقبول والإدعان للقبول في الخبر وكذلك في الأحكام والإدعان الإنقياة لها فيشمل الاعتقاد بالقلب والقول باللسان والعمل بالجوارح كل هذا من الإيمان وذكرنا فيما مر الأدلة الدالة على ذلك فمن الأدلة الدالة على أن الإيمان يشمل الاعتقاد بالقلب قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته الآخر وهذه عقيدة القلب والدليل على أنه يشمل القول باللسان والعمل بالركان قول النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وهذا قول وأذنها إماطة العذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان فإذا ما مر عليك الإيمان في القرآن والسنة المراد به الإقرار المستلزم للقبول والإدعاء فيشمل هذه الأشياء الثلاثة بال... الاعتقاد بالقلب والقول باللسان والعمل بالأركان وبعضهم أيضا قال عمل القلب يشمل عمل القلب وهو صحيح أيضا وعمل القلب هو محبته وإرادته وكراهته وبغضه وما أشبه ذلك وخوفه ورجاؤه كل هذه من أعمال القلب وقوله يخرجهم من ظلمات النور يخرجهم من الظلمات أي ظلمات هي هل هي الظلمات الحسية بمعنى أن يخرج الإنسان من الحجرة المظلمة إلى الدهليز المضيء لا لكن المرارب الظلمات ظلمات الجهل وظلمات الكفر وظلمات المعاصي كل هذه ظلمات الجهل لا شك أنه ظلمات قال الله تعالى ومن كان ميتا فأحينا وجعلنا له نورا يمشيه في الناس كما مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها وقال تعالى يا أيها الناس وقد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا وهذا والنور المبين هو القرآن وبه يكون العلم هذا نور العلم نور الإيمان أيضا فإن الإنسان إذا شرح الله صده الإيمان استنار قلبه بالإيمان حتى إن من المؤمنين من يظهر ذلك أي نور إيمانه على حدسه وظنه وتخمينه وهو ما يسمى بالفراسة ولهذا جاء في الحديث اتقوا فراسة المؤمن لأن النور الذي يقذفه الله في قلب الإنسان قد يهتدي به إلى أشياء تخفى على غيره كأنه سراج يضيء ما عمامه الثالث نور، هاه؟ نور الالهداية والعدل الذي المقابل لظلمات الفسق، لأن الفسق اللي هو المعاصي يكون ظلما، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الرجل إذا أذن ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، هذه السوداء توجب ظلام القلب، فالظلمات إذا ثلاثة، نعم أو ثلاث. ظلمة الجهل، مش بعد والكفر والمعاصي. النور يقابل ذلك. يقابل ظلمة الجهل نور العلم، وظلمة الكفر نور الإيمان، وظلمة الفص نور العدل والاستقامة. ولهذا قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائكة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم. لما قال له رجل يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك يعني يكون قاطع لكل سؤال الناس قال قل آمنت بالله ثم استقم وقوله يخرجون من النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت تجدون الآن فرق بين التركيبين الأول والثاني بالترتيب هناك قال الله ولي الذين آمن ولم يقل الذين آمنوا وليهم الله بل قال الله ولي الذين آمنوا لأن هذا الاسم الكريم إذا ورد على القلب أولا استبشر به استبشر به هذا واحد بخلاف ما لو قال الذين آمنوا وليهم الله ثانيا أنه الله ولي الذين آمنوا يفيد يعني التبرك بتقديم ذكر بسم الله عز وجل الله ولي الذين آمنوا الثالث إظهار المنة على هؤلاء بأن الله تعالى هو الذي امتنى عليهم أولا فأخرجهم من الظلمات, من الظلمات إلى النور لكن هنا قال والذين كفر لو ساق الجملة الثانية على سياق الأولى لقال <تصفيق> <ها>؟ <تصفيق> والطاغوت <تصفيق> أولياء الذين كفر. لكنه لم يكن هكذا قالوا والحكم من ذلك لألا يجعل الطاغوت في مقابلة اسم الله لأنه لو, لو كانت الجملتان متوازنتين لكان الطاغوت في مقابل اسم الله ثانيا أن الطغوت أهون وأحقر من أن يبدأ به ويقدم ثالثا أن هؤلاء الكفار يلامون على توليهم الطغوت هم الذين بدؤوا واختاروا الطغوت على الاستقامة اختاروا على الاستقامة فقال والذين فصار هم الذين بدؤوا بماذا بما يوجب القدح والعيب فكانت البداية بهم البداية بهم أولى الذين كفروا, كفروا بمن كفروا بكل ما يجب الإيمان به سواء كان كفرهم بالله أو برسوله أو بكتابه أو بملائكته أو باليوم الآخر أو بالقدر الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. وهنا قال أولياءهم وهنا قال ولي، والفرق واضح، لأن الطواغيت كثيرون، ودعاة الضلال كثيرون، وأما الله عزوجل فهو واحد، فهو ولي واحد، ثم قال أولياءهم الطاعوت والطاعوت سبق لنا أنه اسم جامع. لكل ما تجاوز به العبد حدة من معبود أو متبوع أو مطاع معبود كالصنم أو متبوع كالعلماء أو مطاع كالأمراء وهؤلاء هم الذين يضل بهم من يضل من الناس اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم قال والذين كفروا أولياؤهم الطغوت يخرجونهم هنا كلمة الطغوت قلنا بما سبقنا مشتق من الطغيان واتفيها اتفيها للمبالغة كالمبالغة في علامة وفهامة وما أشبهها نعم وعلى هذا فالواو هي آخر الكلمة نعم وقوله يخرجونهم من النور عبر بالجمع لأنه قال أولياءهم الطاغوت يخرجونهم فالطاغوت إذن اسم جنس يشمل كل طاغية ويخرجونهم جمع باعتبار اسم الجنس ومراعاة للمبتدا الأول وهو قوله أولياءهم نعم المبتدا الثاني هو الأول المتحدث الثاني هو قوله اليا وقوله يخرجونهم من النور إلى الظلمات قوله يخرجونهم من النور إلى الظلمات استشكر لأن ظاهره أن المراد بالذين كفروا الذين آمنوا أولا فدخلوا في النور ثم كفروا فخرجوا منه مع أنه يشمل الكافر الأصلي الذي لم يكن آمنا من قبل، فما هو الجواب عن ذلك؟ نقول هو بالله هذا جواب. دل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة، فأبوه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فعليه أصل ولادة الإنسان على الفطرة والنور، لكن يطرأ عليه ما ما يجب الكفر، فيكفر. هذه واحد إذا قيل إنها في المؤمن المرتد في الكافر المرتد واضح لكن الكافر الأصلي وأن من الذي معهما قد ينقضح في ذهنه أو في نفسه من محبة الخير ربما لكن قال الله تعالى عن شعيب وما يكون لنا أن نعود فيها قد افترينا على الله كذبا إذ إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجان الله منها مع أن شعيبا ومن آمن معه لم يكونوا على ملتهم خصوصا شعيب لأن الرسل ما أشركوا بالله فالمعنى أنهم يخرجونهم لأنهم كانوا على استعداد على استعداد من للهداية ولكنهم أخرجوهم وأزالوا ذلك الاستعداد كما قال وليد، فعندنا الآن ثلاثة أوجه إما أن يراد بهذا من كانوا على الإيمان أولا ثم أخرجوا كما هو ظاهر اللفظ أو نقول إن هذا باعتبار إيش الفطرة فالفطرة سليمة وعلى الإيمان ثم أخرجوهم أو يقال إنهم أخرجوهم لأنهم كانوا على استعداد للقبول أي استعداد للقبول قد ترودهم حسهم بذلك ولكنهم يسيطرون عليهم حتى لا يدخلوا في النور من الأصل. قال يخرجونهم من النور إلى الظلمات. جمع النور، جمع الظلمات وإفراد النور سبق أيضا الكلام عليه. لأن النور طريق الحق وهو واحد، والظلمات طريق الباطل وهي متعددة. أولئك أصحاب النار هم فيها خارجون. أولئك أصحاب الصاحب هو الملازم للشيء فلا يسمى صاحبا إلا الملازم إلا صاحبا واحدا من؟ ها؟ فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تطلق صحبة الرسول عليه الصلاة والسلام على من اجتمع به مؤمنا به ولو لحظة ومات على ذلك وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وإلا فمن اجتمع بك وفارق أثمانس المصاحب فأصحاب النار هم أهلها الملازمون لها وعلى هذا فيكون في هذا إشارة إلى خلود فيها كما قال تأكيدا لذلك هم فيها خالدون هم مبتدا وخالدون وفيها متعلق بخالدون قدم لإفادة الحصر ومراعات الفواصل يعني الفائدة معنوية وفائدة لفظية نعم أعطاه الله الملك ها ما خلناها قال الله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من من الظلمات إلى نور إلى آخره يستفاد من هذه الآية عدة فوائد أولا فضيلة الإيمان وأنه تحصل به ولاية الله عز وجل الله ولي الذين آمنوا ثانيا إثبات الولاية لله عز وجل أي أنه سبحانه وتعالى يتولى عباده ولكن هل العباد يتولونه الجواب نعم يتولونه قال الله تعالى ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا لكن تولينا لله عز وجل هو لدينه أي ننصر دينه ونكافح دون ونبذل فيه أنفسنا وأموالنا ويحتمل أن معنى قوله ومن يتولى الله ورسوله أي من يجعل الله وليا له يجعل الله وليا له والمعنى واحد نعم من فوائد الآيات الكريمة أن من ثمرات الإيمان هداية الله للمؤمن تأخذ من أي مكان الأخ نعم أن من فواد الإيمان هداية الله للمؤمن نعم قوله يخرجهم من الظلمات إلى النور فقد سبق لنا معنى الظلمات وأنها ظلمات الجهل والكفر والفسوق نعم ومن فوائد الآية الكريمة أن الكافرين أولياؤهم الطواغيت سواء كانوا متبوعين أو معبودين أو مطاعين لأن الطاوث من الطغيان وهو ما تجاوز به العبد حد من معبود أو متبوع أو مطاع كما حد ذلك ابن القيم رحمه الله ومن فوائد الآيات الكريمة براءة الله عز وجل من الذين كفروا يؤخذ من المنطوق والمفهوم المفهوم في قوله الله ولي الذين آمن فمفهومه للذين كفروا المنطوق من قوله والذين كفروا أولئهم الطاغوت وهذا مقابل لقوله الذين الله ولي الذين آمن ومن فوائد الآية الكريمة سوء ثمرات الكفر وأنه يهدي إلى الظلال والعياذ بالله لقوله يخرجونهم من النور إلى الظلمات وهذا الإخراج سواء إخراج سواء كان إخراجا بعد الوقوع في الظلمات أو كان إخراجا حين الوقوع في الكفر يعني قد يكون هذا بعد كفرهم أو حين إرادتهم الكفر ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للمؤمن بل ينبغي للعاقل وينبغي هنا بمعنى يجب أن يختار ما فيه ولاية الله وهو الإيمان وهو الإيمان لأن كل عاقل لو سئل أحب إليك أن, تكون أولي... أن يكون وليك الله أو أن تكون الطواغيت أوليائك فقال الله فإذا الواجب على كل عاقل أن يسعى لحصول ولاية الله عز وجل وذلك بالإيمان وأعلم أن هذه الولاية, الولاية... ولاية عظيمة لها الثمرات الكثيرة التي من جملتها ما أشرنا إليها من قبل ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن الكفر مقابل الإيمان الكفر مقابل الإيمان لقوله وليجوا الذين آمنوا والذين كفروا أولياءهم الطاوت من خليل هذا؟ لماذا تأخرت؟ لأنك فيها الحرار نعم نعم أن كفر مقابل الإيمان، ولكن هل معنى ذلك أنه لا يجتمع معه؟ قد يكون على القول الراجح وهو مذهب على السنة والجماعة، قد يكون في الإنسان خصال إيمان وخصال كفر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، وهذا لا يخرج من الإيمان. وانظر إلى الإنسان يكون فيه كذب والكذب من الخصال المنافقين يكون فيه غدر وهو من الخصال المنافقين يكون فيه حسد وهو من الخصال اليهود وأمثال هذا كثير فالإنسان يجتمع فيه إيمان وكفر لكن الكفر المطلق لا لا يجامع الإيمان كفر المطلق وهو, ال... وهو الذي يخرج من الإسلام هذا لا يمكن جامع الإيمان نعم ومن فوائد الآية الكريمة إثبات النار لقوله أولئك أصحاب النار والنار موجودة الآن نعم لقوله تعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين فقال أعدت في لفظ الماضي والإعداد من التهيئة وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير حديث أنه رأها ففي صلاة الكسوف عرضت عليه النار ورأى فيها عمر بن الحي يجر قصبه في النار ورأى فيها المرأة التي تعذب في هرتها حبستها حتى ماتت جوعا أنت بيها بخاري امرأة عندها هرة تعرف الهرة تعرفها ما هي لما هي الهرة الهرة حبستها حتى ماتت جوعا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا هي أطعمتها ولا هي تأكل من خشاش الأرض ورأى فيها صاحبا المحجن يعذب صاحب المحجن من؟ رجل كان يسق الحجاج بمحجنه معه محجن والمحجن هي العصة محنية الرأس يمسك المتاع بهذا المحجن إن فطن له صاحب المتاع قال جذبه المحجن وإن لم يفطله أخذه وذهب فرأاه يعذب في محجنه في, في نار جهنم والعياذ في الله المهم أن النار موجودة وهل هي أزل أبدية أو لا نعم أبدية لا شك وليست أزلية لأنها مخلوقة بعد أن لم تكن لكنها أبدية لا تفنى قال الله تعالى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفوا عنهم من عذابها كذلك نزي كل كفور وذكر الله تعالى تأبيدها أهلها في ثلاثة مواضع من القرآن في سورة النساء لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وفي سورة الأحزاب إن الله لعن الكافرين لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا وفي سورة الجن ومن يعص الله ورسوله فإن لهنا رجحن ما خالدين فيها أبدا وبهذا يعرف بطلان قول من يقول إنها تفنى وأنه قول بعض مخالف للأدلة الشرعية طيب ومن فرائد الآية الكريمة أن الكافرين مخلدون في النار من أين تؤخذ أحمدها يا أخي كيف من أين أخذت؟ من أي كلمة؟ من أولئك؟ لا خايلون من خالدون من أصحاب لأن الصاحب هو الملازم الشيء نعم ومن فوائدها أن الخلود خاص بهم وأن من يدخل النار من المؤمنين لا يخلد لقوله هم فيها خالدون هم فيها خالدون يعني دون غيرهم ثم قال الله عز وجل ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في هذا مبتد الدرس ألم ترى الهمزة للإستفهام والمراد به هنا التقرير والتعجيب التقرير يعني تقرير هذا الأمر وأنه حاصل والتعجيب يعني معنى دعوة المخاطب إلى التعجب من هذا الأمر العجيب الغريب الذي يحاج في وجود الله عز وجل وترى بمعنى تنظر بقلبك ولا بعينك بقلبك يا أخي بقلبك لأنه ما أدرك ما أدرك زمنا حتى يراه بعينه بقلبك وحذفت الألف من ترى للجزم نعم لدخول لم وهي جازمة والخطاب في قوله ألم ترى إما للنبي صلى الله عليه وسلم وإما لكل من يتأتى خطابه ممن نزل عليهم القرآن نعم وهذا أعم وقد ذكرنا قبل ذلك أنما جاء بلقظ الخطاب في القرآن الكريم فله ثلاث حالات إما أن يدل الدليل على أنه للرسول عليه الصلاة والسلام وللأمة أو يدل الدليل على أنه خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم أو لا يكون هذا ولا هذا والحكم فيه أنه عام عام للرسول عليه الصلاة والسلام ولغيره ولكن هل هذا الخطاب المعين تراد به الأمة وخوطب إمامها لأنهم تبعوا أو يراد به النبي عليه الصلاة والسلام ومن غيره يفعله على سبيل الأسوة قول إلى أهل العلم واحد فمن أمثلة ما دل الدليل على أنه خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام مثل قوله ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك هذا لا شك أنه خاص ها؟ بالرسول عليه الصلاة والسلام ومن الأشياء الدل على أنه للرسول وغيره يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فوجه الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام ثم قال إذا طلقتم وهو عام اتلا هذا على أن مراد به العموم ومنما يحتمل مثل قوله تعالى ولقد أُوحى إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبقن عملك فهذا يحتمل أنه لرسول عليه الصلاة والسلام وحده ولكن أمته تبع الله نعم وهو ظاهر ظاهر لفظ وإن كان هذا الشرك لن يقع منه لأن إن ما تدل على وقوع الشيء تدل على احتمال فرضه إن احتمل أن يفرض هذا الشيء أو لا هنا ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه يحتمل الأمرين ولا لا ها يحتمل الأمرين يعني ألم تنظر يا محمد أو ألم تنظر أيها المخاطب إلى الذي حاج إبراهيم إبراهيم ذكرت مرتين نعم في ثلاث مرات ثلاث مرات وفيها قراءتان إبراهيم وإبراهام قراءة سبعية الذي ألم ترى إلى حاجة إبراهام في ربه ألم ترى إلى حاجة إبراهيم في ربه كده هم صحيح ها ثلاث المواضيع في الثلاثة حاج هذه صيغات مفعالة فاعل وصيغة المفاعل في الغالب لا تكون إلا بين اثنين كقاتل وناظر وحاج ودافع وما أشبه ذلك وحاجه ناصيرة هاه كيف بهذا أيضا مفاعل والمفاعل تأتي من اثنين وأمثلتها في اللغة العربية كثيرة وتاتي من اثنين غالبا Aقول غالبا لألا تورد علي مثل قولكم safara سافرا, سافرا فإنها من واحد أم من اثنين من واحد طي إذا حاج معناه من الحج من اثنين ومعنى حاجه أي ناظره وأدلى كل واحد بحجته والحج هي الدليل والبرهان فهذا رجل ملك آتاه الله ملك ملكا دام مده طويلة وملك أراضي واسعة ولا يعنينا أن نعرف اسمه أهو نمروذ ابن كنعان أو غيره ما يهمنا المهم هو القصة المهم هو القصة فهذا رجل ملك آتاه الله الملك ملكا تاما لا ينازعه أحد ودامت مدة ملكه وكما قال الله تعالى إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكلنا الناس نعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمونا دين أنهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنب الأمس هذا الرجل لما أتاه الله الملك ودامت مدته استطال والعياذ بالله واستكبر وعلى وأنكر وجود العلي الأعلى وقال ما فيه رب لأنه أوتي ملكا لا منازع له فيه ودامه مدة طويلة فأنكر الله عز وجل كما أنكره من بعده فرعون قال ما فيه رب وكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدعوه إلى الإيمان بالله عز وجل فقال أبدا ما ما في رب أين الدليل على ربك قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت وهذه لا شك كما نعلم من سياق اللفظ أنها جواب لسؤال كأنه قال ما ربك أو من هو أو ما شأنه أو ما فعله فقال غبي الذي يحيي ويميت كما قال إبراهيم كما قال فرعون لموسى وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض هذا قال قاله إبراهيم قبل حاجة إبراهيم في ربه أي في ألوهيته ووجوده في يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له وهذا ينكر الله رأسا إذن في ربه أي في وجوده وألوهيته يعني إبراهيم يدعو إلى الأمرين وقوله أن آتاه الله الملك أن هذه مصدرية دخلت على الفعل المضارع وإذا دخلت على الفعل المضارع لا تنصب لا تعمل فيه لكنها لا تمنع أن يسبك بمصدر نعم وهي على تقدير اللام أي لأن آتاه الله الملك أي لإتيان الله الملك إياه فهي إذن منصوبة بنزع الخافض ونزع الخافض هنا مضطرد ولا ولا سماعي من أين يؤخذ من كلم المالك قوله نعم وفي أن وأن يطرد مع عم لبس كعجبت أن يدو طيب إذا أن آتاه الله الملك هذه منصوب منزل الخافض وهي للتعليل وهي لام التعليل الخافض لام التعليل أي لأن آتاه الله الملك يعني كان يحج الله في إبراهيم لطغيانه بأن آتاه الله تعالى الملك وقد قال الله سبحانه وتعالى كلا إن الإنسان لا يطغى أن رأاه استغنى إذا رأى الإنسان نفسه استغنى فقد يطغى ويزيد عتوه وليذب الله وعناده ولهذا أحيانا تكون الأمراض تكون الأمراض نعمة لله من الله على العبد والفقر يكون نعمة والمصائب تكون نعمة لأن الإنسان لا تعلق، لأن الإنسان إذا دام في نعمة وفي رغد وفي عيش فأنه ربما يطغى وينسى الله عز وجل. هذا الذي يتألمك انظر ماذا أثمرت هذه هذه النعمة عليه أنكر الله عز وجل. قال أن أتراه الله الملك هنا الظاهر أنها لاستغلاق لا الكمال وليست لاستغلاق لا الشمول. لأن الله لم يعطيه ملك السماوات والأرض بل ولا ملك جميع الأرض. وبهذا نعرف أن ما ذكر عن بعض التابعين من أنه ملك الأرض أربعة اثنان مؤمنان واثنان كافران أن في هذا نظرا ولم يملك الله جميع الأرض لأي واحد من البشر ولكن يملك بعض لبعض والله عز وجل يقول ولو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض بعض لفتت الأرض أما أن يملك واحد من البشر جميع الأرض فهذا مستحيل في سنة الله عز وجل فيما نعلم قال أن آتاه الله الملك لكن هنا للصراق الكمال للشمول يعني ملكا تاما لا ينزل أحد في مملكته طيب إذ إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت ربي الذي يحيي ويميت شعرا بربي لا مو والذي خبره ربي الذي يحيي ويميت يعني هو الذي يحيي ويميت وقوله ربي تقدم لنا كثيرا معن الرب وأنه الخالق المالك المتصرف هذا الرب وهذه الأوصاف لا تثبت على الكمال والشمول إلا لله عز وجل وقوله يحيي ويميت يعني يخلق ويوجد ويفني ويعدم فبينما نرى الإنسان ليس شيئا مذكورا إذا به يكون شيئا مذكورا حل على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا فمثلا نقول للبخاري كم عمرك 11. قبل 13 سنة عند موجود طيب إذن الإنسان قبل وجوده ليس شيئا مذكورا ثم يوجد ثم يبقى ما شاء الله أن يبقى في الأرض ثم يعدم ويفنى نعم كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر يعني كأنه لم يجد بين يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار. فمن الذي يستطيع أن يوجد هذه الموجودات ثم يعدمها الله عز وجل. الله عز وجل. ولا أحد يستطيع أن يحي حتى أبوك الذي خلقت من ماء لا يستطيع أن يجدك، ولا أمك التي التي تغذيت بدمها لا يمكن. في دمها ولا أيضا لا يمكن أن توجدك بل الذي يحيي ويميت هو الله عز وجل طيب قال إبراهيم هذا الكلام كأنه يقول له هو الذي يوجد ويعدم ثم أتى بمثال وهو الإحياء والإماتة التي لا يطرو عليها أحد لكن هذا المعاند المكابر قال أنا أحيي وأميت قال أنا أحيي وأميت كيف قالها إما تلبيسا وإما مكابرة إما تلبيسا كما قاله أكثر المفسرين وقالوا إنه أتى باثنين فقتل أحدهما وابقى الآخر فقال أمت الأول وأحييت الثاني هذا هو المشهور عند كثير من المفسرين وعلى هذا فيكون قوله أنا وحي عميت إيش؟ تلبيسا تلبيسا والحقيقة أنه ما أحيى ولا أمات هنا لأن الحياة في من السبق سابقة موجودة والموت لمن قتله ليس منه ليس منه بل هو فعل سببا يكون به الموت أما الموت فمن الله عز وجل لكن قال ذلك تلبيسا هذا هو المشهور عند كثير من المفسرين وقال بعضهم بل قال ذلك مكابرة يعني هو يعلم أنه لا يحي ولا يميت لكن قال ذلك مكابرة يعني قال إذا كان إلهك يقدر على ذلك فأنا أقدر ولم يأتي بمثال يعني ما جاء اثنين وقتل واحد وابقى الثاني لكن قاله من باب المكابرة قاله من باب المكابرة يندني على هذين القولين الانتقال الثاني قال إبراهيم وفيها قراءة رهام قال إبراهيم فإن الله شف ألف هاني هذه تدل على أن ما بعدها مبني على ما قبلها فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب طيب إذا قلنا إنه قال الأول تلبيسا وأنه أتى باثنين مستحقين القتل قتل أحدا وأبقى الآخر فإن قوله فإن الله يأتي بالشمس من المشرق انتقال من الدليل الذي يمكن أن يلبس فيه يعني إلى دليل أوضح إلى دليل أوضح وهو أن الله يأتي بالشمس من المشرق وهذه قدرة عظيمة فإذا كنت صادقا أنك رب فأتي بها من المغرب فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر وعلى هذا فيكون من باب الانتقال من دليل خفي ها؟ إلى دليل أوضح <تصفيق> ولكن إذا تأملت قد تجد في هذا نظرا نظرا من وجهين. الوجه الأول أن الدليل الأول واضح أن الله يحيي ويميت وأن غيره لا يحي ولا يميت واضح والتلبس بسيط الوجه الثاني أن الانتقال من الحجة إلى حجة أخرى قبل استكمال المناظرة تعتبر عجزا إذ بإمكان إبراهيم أن يقول إن فعلك هذا ليس إحياء ولا إماته فكيف انتقل عن الدليل قبل استكماله يقولون لعله انتقل عن الدليل قبل استكماله لوضوح الثاني الذي لا منازعة فيه بخلاف الأول وأنه لا بأس أن ينتقل للنسان عن الدليل الذي يمكن فيه المجادلة إلى دليل لا يمكن فيه المجادلة قطعا للنزاع قطعا للنزاع أما على القول بأنه مكابرة فقالوا إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما كابر ذلك الرجل وادعى أنه يحي وميت فهذه دعوة أنه يملك كل شيء ويقدر على كل شيء فكانه ألزمه بما أقر به ودعاه تبي عبد منه ألزمه بإيش بما أقر به ودعاه لأن لأن قوله أنا وحيوميت يتضمن أنه رب فقال نعم أنت الآن تحي وتميت لكن إذا كنت تحي وتميت فالذي يحي ويميت قادر على أن يأتي بالشمس من المغرب كما قدر الله الذي يحييهم تن يأتي بها من من المشرق وحينئذ فلا يكون في هذه المحاجة انتقال ليس في انتقال يعني من أورح لكن فيها بناء دليل بناء بعض الدليل على بعض وإلى هذا الأخير ذهب ابن كثير رحمه الله وأبطل القول الأول وقال إنه أي القول الأول إنه طريق أهل المنطق المناطق أو الفلاسفة أما ما قرره رحمه الله فلا يرى أن في المسألة انتقالا ولكنه يرى أن في المسألة ها بناء, بناء بعض الدليل على بعض كأن إبراهيم قال سلمت لك أنك تحي يوميت يعني سلمت لك حقيقة ولا جدلا جدلا فأتي بالشمس من المغرب كما أتى بها الذي يحي وميت وهو ربي من, من المشتق قال فبهت الذي كفر بهت تحير واندهش ولم يحر جوابا عجز نعم وقال الذي كفر إشارة إلى أن محاجته هذه محاجة بباطل لأن الذين كفروا هم الذين يحاجون حجة باطلة قال الله تعالى فيهم حجتهم داحظة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد فبهت الذي كفر وتحير وعجز إذن غلبه إبراهيم أو سواه غلب. غلب. غلب لأن وقوف الخصم في المناظرة عجز بمجرد ما لا يجيبك إذا, إذا, إذا لم يجيبك فهو دليل على عجزه وانقطاعه نعم طيب إذا قال قائل لماذا لم يقل هذا الخبيث الكافر لماذا لم يقول إذا كان ربك أتى بها من المشتق فليأتي بها هو من المغرب أنت طلبت مني أن, أن آتي بها من المغرب فلماذا لا يأتي بها إلهك من المغرب قال بعضهم إن الله تعالى أسكته معجزة لإبراهيم وإلا فقد كان بإمكانه أن يدعي مثل هذه الدعوة وعندي أن في هذا نظرا طاهرا لأن مطلوب إبراهيم عليه الصلاة والسلام المقابلة مطلوب إبراهيم المقابلة الذي أتى بها من المشتق قادم على يأتي بها من المغرب ولا يحاجه للمحاجة فيه أو إلى إعادة الحجة ولهذا ولا شك أنه خبيث وأنه مكابل أو ملبس لو كان يظن ولو واحد في المئة أو واحد في المليون أن هذا حجة له، ها؟ لقاله لكنه يعرف ما ي... ما في حجة لأنه وقَتَنَ قا... إبراهيم حاجة يريد أن يأتي بما يقابل فعل الله عز وجل وهو الاتيان بها من المغرب هذا مع أنه يحتمل أنه في قرارات نفسه خاف أنه إن قال ذلك دع إبراهيم ربه، ها؟ فأتى بها من المغرب. فأتى من المغرب كما حبست الشمس ليوشع بالنون نون حبست ما سارت نعم ولم تسر سيرها المعتاد وكما ستخرج من المغرب في آخر الزمان لكن عندي هذه قد, قد نقول هذه مسألة فرضية يعني أنه كان يخشى أن, يكون أن يدعو إبراهيم ربه فتأتي فيأتي بها من المغرب فيكون هذا أشد أشد خجلا عليه وأوضح فالاحتمال الأول أصح أنه لا يمكن أن يقول خلوا يأتي بهم المغرب مسألة في مقابلة نعم في مقابلة ما فعله الله عز وجل وهذا لا يمكن أن يقلب على صاحب الحجة قال الله تعالى والله لا يهدي القوم الظالمين أعوذ بالله الله عز وجل لا يهدي القوم الظالمين لماذا لظلمهم فتعليق الحكم بالوصف دليل على عليته وكلما كان الإنسان أظلم كان عن الهداية أبعد سواء كان ظالما لنفسه فيما بينه وبين ربه أو ظالما لنفسه فيما بينه وبين العباد فالظلم ظلمات ولعاذ بالله فكلما ظلم الإنسان كان أبعد من الهداية وكلما اهتد الهد... الإنسان كان أقرب إلى الهداية والذين اهتدوا زادهم هدى وأتهم تقوى وهنا قال فابوهيت الذي كفر والله لا يهت الظالمين ولم يقل والله لا يهت القوم يعني ما المناسب المناسب لأن نوع كفر هذا بالظل العظيم حيث ادعى ما ليس له وأنكر ما ليس لغيره ما كان لغيره ادعى ما ليس له في قوله أنا وحي وأميت وأنكر ما لغيره وهو انفراد الله عز وجل بذلك فإن الله تعالى هو المنفرد بالإحياء والإماتة فكان ظهور الظلم في هذا الكفر أبيا فلهذا قال والله لا يهدي القوم الكافر الظالمين طيب وكل كافر ظالم ها؟ وليس وليس كل ظالم كافرا نعم ناخذ الآية الثانية طيب الفوائد قال الله عز وجل ألم تر إلا يحاج إبراهيم في ربه لآخره يستفار من هذه الآية الكريمة بلاغة القرآن الكريم في عرض الأمور العجيبة معرض مع التقرير والاستفهام نعم لأن التقرير حمل المخاطب على الإقار والاستفهام يثير انتباه الإنسان فجمع هنا بين الاستفهام والتقرير ثم هو المقصود به كما قلنا أولا إيش؟ التعجيب من هذه الحال ومن فوائد الآيات الكريمة بيان كيف تصل الحال بالإنسان إلى, مب... إلى هذا المبلغ الذي بلغه هذا الطائع وهو إنكار الحق لمن هو له والدعاءه لنفسه كيف قال أن أحي وأميت. ومن فوائد الآية الكريمة أن المحاجة لإبطال الباطل وإحقاق الحق من مقامات الرسل تقول أن ترلع إلى الذي حاج إبراهيم في ربه ومنها الإشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يتعلم طرق المناظرة والمحاجة لأنها سلم ووسيلة وكثير من الناس عنده علم كثير لكن في مقام المحاجة ينقطع ضعيف وكثير من الناس ما عنده علم ولكن في مقام المحاجة قوي لأنه عود نفسه وأذكروني مرة قلت لشخص في مجلس عام مجلس عوام تكلمنا على بعض الناس وقلت إنهم يقولون الناس توى على العرش يعني استولى عليه استولى عليه اللي عندي عامل عامل مرة ما غر العلم قال الله غرب له استولى عليه طيب العرش من هو من قبل شوف سبحان الله فطرته نعم هذه حجة واضحة بدون أن يتعلم المناظرة لذلك تعلم المناظرة بالحقيقة واجب لطالب العلم وكثير من الناس من العلماء يصور نفسه في مقام المحاجة في مقام المحاجة بمعنى أنه يفرض أنه يختار هذا القول مثلا وأن شخصا آخر يختار خلاف هذا القول ثم هو بنفسه يقول أولد على هذا كذا وأجيب, عنه بكذا وأولد كذا وأجيب عنه بكذا وهو موجود كثيرا في كلام ابن القيم رحمه الله كثيرا ما يقول هكذا لأن هذا مهم جدا في مقام العلم والدفاع عن الحق ومن فوائد الآية الكريمة كيف؟ الوسائل منها المرونة التمرن وفيها كتب أيضا فيها كتب معلفة في هذا الباب لكن من أهم شيء التمرن كون الإنسان يتمرن على المناورة هذه من المهم ها التعليم. التعليم التعليم. تعليم تعليم <تصفيق> الله تأخ يعني كده الله اكبر والله ما ما سحر السحران... كتاب معين في كتاب اسمه ادب البحث والمناظره لهذا لمن واحد مصري نسيته أخري. قريب متأخر من المتاخرين لكن نسيت اسمه ها؟ لكن ما هذا هذه ما هو الاسم تعرفه أهم شيء أنك أنت بنفسك تتمرن تتمرن، وتورد الأشياء وتجيب عنها الشيخ الإسلام عندما طالع كتبه تعلم المناظرة إذا طلعت كتب الشيخ الإسلام لو ما درست تدرستها كفاً عرفت كيف تناظر من هو عليه الدور؟ قال الله تعالى لم ترى إلى الذي حاج بربه هذا من ja jadja في api rabbi, anna الله mulk kiira akerin. Akahdin l-pohjaid lukta grahaliä, akahaliä, akahaliä, akahaliä. Ja l-pohjaid lukta grahaliä, akahaliä, akahaliä, akahaliä, akahaliä, akahaliä, akahaliä, akahaliä, akahaliä, akahaliä, akahaliä, akahaliä, akahaliä, akahaliä, akahaliä, akahaliä, akahaliä, akahaliä, akahaliä, akahaliä, akahaliä, akahaliä, akahaliä, لأن هذا الرجل ما طغى وأنكر الخالق إلا لأن الله آتاه الله الملكي ومن فوائده أيضا صحة إضافة الملكية إلى غير الله أنت أن آتاه الله الملك. لكن يستفاد من هذا أن ملك الإنسان ليس ملكا ذاتيا من عند نفسه ولكنه معطى إياه، معطى إياه، أن آتاه الله الملك فهذه الآية قول تؤتى الملك من تشاء، ومن فوائد الآية فضيلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حيث قال مفتخرا ومعتزا أمام هذا هذا الطاغية ربي أضافه لنفسه. كأنه يفتخر بأن الله سبحانه وتعالى ربه نعم وهذه معلوم نعم ما يكون الإنسان أن يضيف رببية الله لنفسه وأن يقول أنا عبد لربي فهنا قال ربي الذي يحيي وميته ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الأفعال الاختيارية لله عز وجل لقوله يحيي ويميت يحيي ويميت انتبه وهذه المسألة أنكرها كثير من علماء الكلام وقالوا إن الله لا تقوم به الأفعال الاختيارية وعللوا ذلك بعلل عليلة بل ميتة ما لها أصل لأنهم قالوا إن الحوادث لا تقوم إلا بحادث وإن الحوادث إن كانت كمالا فلماذا لم تكن سابقة وإن كانت نقصا فلماذا يتصف الله به عرفتم الأخير معروف الحوادث قالوا إن كانت كمالا فلماذا لم تكن سابقة يعني لماذا لم تصف الله بها من قبل وإن كانت نقصا ها؟ فلماذا اتصف بها فلماذا اتصف بها إذ إذن هي ممتنعة هي ممتنعة لأنها نقص على كل تقدير فواتها نقص ووجودها نقص وحينئذ يجب أن ينزه الله عنها وأن تكون ممتنعة عليه تعرفتم الآن طيب وقد أجبنا عن كل الوجهين أو كل الحجتين الباطلتين فقلنا قولكم إن الحوادث لا تقوم إلا بحادث هذه دعوة مجرد دعوة من قال ذلك نحن نعرف أن الحوادث تحدث منا ولكنها ليست سابقة بصدقنا قلنا لا الحوادث تحدث منا وليس السابقة بسبقنا ولا يعد ذلك فينا نقصا ولا في, في الله عز وجل فالحوادث تحدث بعد المحدث ولا ما نعمل ذلك فمن الممكن أن يكون المتصف بها قديما وهي حادثة وأما قولكم إنها إن كانت كمالا فلماذا لم تكن سابقة وإن كان نقصا فلماذا يصف بها فنقول هي كمال حال, حال, فعلها هي حال فعلها لأننا نقول إن أفعال الله عز وجل ليست أفعال لمجرد المشيئة ولكنها أفعال مقرونة بالحكمة فإذا كانت فعل مقولة بالحكمة فهي في حال وجودها كمال وفي حال عدمها كمال وحينئذ لا تستلزم النقص مطلقا عرفتم يا جماعة طيب مثل استواء العرش الاستواء العرش من الصفات الفعلية فهم يقولون إن كان الاستواء كمالا فلماذا لم يكن أزليا وإن كان نقصا فلماذا يوصف به الرد نقول هي كمال في حال وجودها هي كمال في حال وجودها نحن لا نقول إنه يفعل هكذا لمجرد مشيئة بل لمشيئة المقرونة بحكمة فإذا كانت كمالا حال وجودها وليست كمالا حال عدمها صار وجودها كمالا وعدمها كمالا طيب من فوائد الآلة الكريمة أن الإحياء والإماتة بيد الله عز وجل أن الإحياء والإماتة بيد الله بقوله يحيي ويميت إذن فاعتمد على الله عز وجل ولا تخف ولا تقدر أسبابا وهمية لا تقدر أسبابا وهمية يعني مثلا دعيت إلى عمل صالح أي عمل فقلت أخشى إن عملت هذا العمل أن أموت أخشى أن أموت نقول هذا هذا إذا كان مجرد وهم فإن هذه الخشية نعم لا لا, لا ينبغي أن يبني عليها حكم هذا ينبغي أن يبني عليها حكما لحيث تمنعه من أمر فيه مصلحته وخيره ومن فواعد الآية الكريمة أن الإنسان المجادل قد يكابر فيدعي ما يعلم يقينا أنه لا يملكه نعم لقول الرجل الطاغية ها؟ أنا أحي وأميت ومعلوم أن هذا إنما قاله في مضايقة المحاجة والإنسان في مضايقة المحاجة يعني والمجادر المناظرة ربما يلتزم بأشياء هو نفسه لو رجع إلى نفسه لعلم أنها غير صحيحة لكن في المضايقات قد يدعي الإنسان دعوة أو ينكر أشياء يعلم أن دعواه إياها غير صحيحة وأن إنكاره لها غير صحيح لكن ضيق المناظره المجادلة أو له أن يقول هذا إنكارا أو إثباتا طيب ومن فوائد الآت الكريمة حكمة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وجوجته في المناظرة سواء قلنا إن هذا من باب الانتقال من حجه إلى أوضح منها أو قلنا أنهم بارد تفريح حجة على حجة حيث نقله إلى أمر لا يمكنه معارضته أبدا حيث قد يأتي بالشمس من المشتق فأتي بها من المغرب وفي الآية الكريمة رد على علماء الهيئة الذين يقولون إن إثيان الشمس ليس أتيانا لها بذاتها، ولكن الأرض تدور حتى تأتي هي على الشمس، لأن الله يقول فإن الله يأتي بالشمس من المشت، إذا الله أتابها من المشت، لكنهم يقول لا الله ما أتابها من المشت، ولكن نحن لفينا نعم ووأتينا إليها. لففنا ودارت بنا الأرض فأتينا إليها أما هي فهي ملك على يخته أو على عرشه ما تتحرك أنت التي تجي لما تدور بك الأرض هكذا ثم تأتي إليها نعم نحن نقول الله إن الله يأتي بالشمس من المشتب فأتي بها من المغرب ما قال إن الله يدير الأرض حتى ترى الشمس من المشتق فأدرها حتى ترى من المغرب ما قال هكذا قال بالشمس من المشتق وهذه أنا أقولها وأقول إننا إنه يجب علينا أن نأخذ في هذا الأمر بظاهر القرآن وأن لا نرتفت لقول أحد مع وجود ظاهر القرآن لأننا متعبدون بما, بما يدل عليه القرآن هذا من جهة ولأن الذي أنزل القرآن أعلم بما خلق قال الله تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير فإذا كان يكرر علينا في كلامه أن الشمس تأتي تطلع وتغرب وتزور وتزأر تتوارى كل هذه الأفعال يضيفها إلى الشمس لماذا نحن نجعلها على العكس من ذلك ونضيفها إلى الأرض يقول الشمس الأرض تطلع يوم القيامة يقول الله لنا ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين ما يقول ماذا أجبتم فلان المهندس الفلاني أو العالم الفلك الفلاني على أن علماء الفلك قديما وحديثا مختلفون في هذا ما هم متفقون على, على شيء لم يتفقوا على أن الأرض هي التي بدورانها يكون الليل والنهار وما دام الأمر موضع خلاف بين الفلكيين أنفسهم فإننا نقول كما نقول لعلماء الشرع إذا اختلفوا إن تنازعتهم في شيء فاردوا لله والرسول بل نقول أيضا لو جاء علماء الفلك بأجمعهم نعم كلهم أجمعون أكتعون أبتعون أبصعون لو جاءوا ما عدلنا عن ظاهر القرآن حتى نعم ي ي حتى يتبين لنا أمرا حتى يتبين لنا أمر محسوس نحسه بانفسنا ونقول لربنا إذا لقيناه إنك قلت وقولك الحق لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقلت اتقوا الله ما استطعتم ونحن ما وسعنا إلا أن نقول إن قولك وترى الشمس إذا طلعت أي إذا طلعت في رأي العين لا في حقيقة الواقع لأننا علمنا بحسنا وبصرنا بأن الذي يتعاقب أو الذي يكون به تعاقب اليوم النهار هو دوران الأرض أنا أقول إذا علن ذلك حسيا لا لا مدية فيه حينئذ يجوز أن نحول كلام الله عز وجل من ظاهره إلى تأويله إلى تأويله نظرا لأن الحس الذي لا يمكننا نفيه دل على ذلك أما والحس لم يدل على هذا ولكنه مجرد أقيسة ونظريات فإنني أرى أنه لا يجوز لأحد أن يعدل عن ظاهر كلام ربه الذي خلق والذي أنزل القرآن تبعنا لكل شيء والذي قال يبين الله لكم أن تظلوا أقول لا يجوز أن يعدل عن ظاهر كلامه لمجرد قول هؤلاء نعم فاذا رأى الإنسان حسب حس المتيق الذي يبرر له أن يحرف كلام الله عن ظاهره فحينئذ له الحق أن نقول طيب قال إن الله يأتي بالشمس من مشرق فأتي بها من المغرب نقول وفي هذا في هذه الآية من فوائدها إثبات الشمس معلومة <تصفيق> نعم إثبات الناس مع الشمس الله لنا ما يصبح نأخذ الفاعلة ولهذا قال بعض النحوين إن قول القائل السماء فوقنا والأرض تحتنا إنه ليس بكلام نصدلاح لأنه غير مفيد كلنا يعلم من هذا هو الواقع ولا لا وأنه كقول الشاعر كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء نعم شاد هذا هذا ليس بالشيء طيب طيب وفي ومن فوائد الآية الكريمة أن الحق أن الحق لا تمكن المجادلة فيه. نعم. لقولها عندما قال إبراهيم هذه المقالة بوهيت الذي كفر. بوهيت الذي كفر. ومن فوائدها أيضا إثبات أن من جاهد الله فهو كافر. من أية تؤخذ؟ فوجهت الذي كفر وهذه وهذه هي النكتة في في الإضفار مقام الاضمار الذي كفر. إذن نقول كل من جادل كما جادل هذا الرجل فهو كافٍ. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على القدرية. لا يهدي. لا يهدي القرم الظالمين لأن القدرية يقول إنسان حر يهتدي بنفسه ويظل في نفسه ما لا في تصرف وهذه الآية واضحة في أن الهداية بيد الله عز وجل ومن فوائدها من فوائد الله الكريم التحذير من الظل لقوله لآهد القامة الظالمين ومن الظلم أن يتبين لك الحق فتجادل لنصرة قولك نسأل الله العافية يتبين لك الحق فتجادل لنصرة قولك فإن هذا ظلم لأن العدل أن تنصاع على الحق وأن لا تكابر عند وقال عند وضوحه ولهذا نسأل الله لنا ولكم السلامة ظل من ظل من أهل الكلام لأنهم تبين لهم الحق ولكن تجادلوا فبقوا على ما هم عليه من ظلال طيب ومنها أن الله عز وجل لا يمنع فضله عن أحد إلا كان ذلك الممنوع هو السبب يقاله الله لا يهد القوم الظالمين فلظلمهم لا يهديهم الله وهذا كقوله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم طيب ومنها أن من أخذ بالعدل كان حريا بالهداية من المنطوق ولم المفهوم من مفهوم مخالفة فإذا كان الظالم لا يهده الله فصاحب العدل حريم بأن يهده الله عز وجل نعم وهو كذلك فإن الإنسان الذي يريد الحق ويتبع الحق والحق هو العدل غالبا يهدا، يهدا ويوفق له ولهذا قال الشيخ لسامة أمير رحمه الله في العقيدة الواسطية قال عبارة من أحسن العبارات. قال من تدبر القرآن طالباً الهدى منه تبين له طريق الحق من تدبر القرآن طالباً الهدى منه تبين له طريق الحق وهذه كلمة مأخوذة من القرآن من علاية القرآنية منطوقاً Mummo, mummo. Mummo, mummo, mummo. Mummo, mummo, mummo. Mummo, mummo, mummo. Mummo, mummo, mummo. Mummo, mummo, mummo. Mummo, mummo, فهي معطوفة على الذي في قوله ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه يعني أو أو إلى مثل الذي مر إذا جعلنا إذا جعلنا أن الكاف بمعنى مثل يكون التقدير أو إلى مثل يعني أو ألم ترى إلى مثل الذي مر على قريه، فإن جعلنا الكاف زائدة فالتقدير أو إلى الذي مر على قريه يعني ألم ترى إلى الذي مر على قريه إلى آخره، وجملة وهي خاوية على روشها في محل نصب على الحال، وأن اسم سفهام و. المراد به الاستبعاد الحاء، وأن اسم سفهام، والمراد به الاستبعاد، وقيل المراد به الاستعجال والرجع، وقوله يحيي هذه الله. بعد موتها في هذا تقديم المفعول على الفاعل لأن هذا مفعول مقدم والله فاعل مؤخر وقوله مئة عام مئة عام هذه نائبة مناب الظرف لأنها مضافة إليه فهي منصوبة على أنها نائبة مناب الظرف فما هو الظرف إذن هي كلمة عام كلمة عام وهي متعلقة بأماته وقيل متعلقة بفعل محذوف تقديره فأبقاه مئة عام لماذا قالوا لأن الموت لا يتأجل الموت موت ولكن الذي سأجل هو بقاؤه ميتا مئة عام وقوله كم لبست قال بل لبست قال بل لبست اختلفت الحركة في التاء باعتبار من ترجع إليه وقوله كم لبست هذه مفعول مقدم لأي شيء للبست يعني كم مدة لبست وقوله فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه فيها قراءتان لم يتسنه ولم يتسنه عند الوصل فالقراءتان تختلفان في حال الوصل لا في حال الوقف في حال الوقف بالها على كل حال لم يتسنى في حال الوصل في في قراءة السبعية بحذف الها لم يتسنى وانظر نعم وقوله ولنجعلك آية للناس الواو حرف عطف والمعطوف عليه محذوف دل عليه السرع نعم تقديره لتعلم قدرة الله ولنجعلك آية للناس لتعلم قدرة الله ولنجعلك آية للناس طيب، وقوله فلما يتبين له قال أعلم وفي قراءة قال لا أعلم أن الله على كل شيء قدير والقائل له هو الله طيب يقول الله عز وجل في سرق ما بينه لنا من أعياته الدال على وحدانيته وعلى كمال قدرته أو كالذي مر على قرية يعني أو لم ترى كالذي مر على قرية أي مثل الذي مر على قرية وهي خاوية على عروسها وأنتم ترون الآن أن المار مبهم والقرية مبهمة أيضا فمن هذا المار وما هذه القرية اختلف فيها المفسرون ما هي القرية وما هو ومن هو المر وهذا الخلاف ليس له أصل أي أنه مبين على أمور أخذت من بني إسرائيل الذين لا نأمر الذين أمرنا بأن لا نصدقهم ولا نكذبهم والمقصود ليس هو عين المار أو القرية التي مر بها وإنما المقصود العبرة والعظف في هذه القصة لأن هذه هذه القصة إذا جهلنا من الذي مر وما القرية هل يفوتنا شيء من الاتعاض بها أبدا ولهذا نجد في آيات كثيرة يذكر الله عز وجل مثل هذه القصص فيذهب الناس يذهب الناس يتساءلون من هذا ما اسم هذا كما اختلف في اسم كلب أصحاب الكهف ولونه وما أشبه ذلك من الأشياء التي لا يجهلنا لا يضرنا جهلها وعلمها ليس بأمر لازم وقولك الذي مر على قرية القريه مأخوده من القر وهو الجمع وتطلق على الناس المجتمعين في البلد وتطلق على البلد نفسها حسب حسب السياق فمثلا في قوله تعالى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية من مراد بها يا إخوان ما أرد من إنا مهلكوا أهل هذه القرية من مراد بالقرية المساكن يا أخو المساكن لأنه قال أهل لو قلنا القرية هنا بمعنى الأهل صار أهل هذه الأهل وهذا لا أستطيع. أهل هذه القرية يعني البلد، أهل هذا البلد، واضح، طيب، ها مبادرة. إن مهلكوا أهل هذه القرية من مراد بالقرية؟ لا لا لا نقول أهل القرية المقصود مثلاً البلد يعني؟ البلد، البلد وليس المراد أهلها لأنه قال أهل هذه القرية صرح بأهل فأهل مظاف والقرية بعد دخول السنة. واضح؟ ها؟ الكلمة هنا من مراد بها؟ المسألة هذه الأهل وما السكان لكن كلام كلامي على كلام على القرية. على القرية من؟ المسافة المسافة هذه الدليل أنه أضاف أهل إليها قال أهل هذه القرية فلا يمكن أن يراد بالقرية هنا أهل القرية لا يمكن لماذا؟ لفساد المعنى لو قلت أهل هذه القرية أهل هذه الأهل ها؟ ما يستقيم طيب وكم من قرية أهلكناها وهي ظالمة المراد أهلها وش الدليل قوله أهلكناها وقوله ظالمة هذا لا يصف بالبلد فتبين الآن أن القرية يراد بها أحيانا البلد اللي هي محل المجتمع الناس ويراد بها القوم المجتمعون على حسب ايش على حسب السياق طيب قال اولاد يعقوب لأبيهم واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وش يدريكم مجاز اترك المجاز هذا المجاز غير مجاز نعم اسأل القرية المراد ايش وش الدليل اسأل لأن السؤال لا يمكن أن يوجه إلى وإذا كانت القرية تطلق على أهل القرية بنص القرآن وكم ننقاتنا الأكناف ويا ظالمنا كما سمعتم إذا لا حاجة إلى أن نقول هذا مجاز وأصله واسأل أهل القرية لأن رأينا في القرآن الكريم أن القرية يراد بها الساكن يراد بها الساكن وحينئذ نقول في قوله تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها جملة وهي خاوية قلنا حال خاوية بمعنى ساقطة متراكم بعضها على بعض والعروش السقوف وكيف تكون القرية خاوية على السقوف قد يقول قائل إن المتبادر أن السقوف هي العليا فيقال سقط السقف أولا ثم سقطت الجدران ثانيا وهذا واضح ولا لا واضح خاوية أي متهالكة ومتداعية على إيش أي سقوفها فيسقط السقف ثم يسقط الجدار عليه فالعروش جمع عرش وهو السقف ولهذا كان عرش الرحمن جل جلاله سقف المخلوقات لهانز السقف نعم طيب خاو على عروشها وهلوينهم ميتون أهلها ميتون أو أهلها وراحلون عنها يحتمل أنهم هاركون وأنهم تحت الأنقار ويحتمل أنهم قد رحلوا عنها قد رحلوا عنها نعم. هذا الرجل لما مر على هذه القرية وكأنها والله أعلم قرية عريقة في السكان في السكان Wat Tijara Marra Aleha Muruan Abiran Ba